الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو أقيم صفوفكم اعتلوا الله أكبر الله أكبر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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايَةِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّهَا ذَا الْقُرآنِ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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا وإذا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 كذبتم بآياتي ولم تحيط بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر الله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 يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار